بوك 2 ننتذيت e 5 خمسة و تسعون خمسة و تسعون ليده زاد 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 ريسا كهش نوك پونن م منذ متى لم تعد هي تشتغل منذ متى لم تعد هي تشتغل چوپري مارتيسس منذ زواجها منذ زواجها با ايو نوك پونن م چكور او مارتوا نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت چكور او مارتوا ايو نو كنون م منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل چکور نيهن اتا يان تلمت منذ ان تعرف اصبح سعيدين منذ ان تعرف اصبح سعيدين چکور يان پر م فميه دالين مره منذ ان اصبح لهما اطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون كو دو تليفونوي ايو متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون جاءت وذتيميت هل أثناء السير هل أثناء السير Oh, duke ngar makinën. نعم، اثناء ما هي تقود السياره. نعم، اثناء ما هي تقود السياره. ايو تلفونون كور نغت ماكينن. هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السياره. هي Hëja të të kellëm pëtë telefon ëthëna ma hëja të qodë sëjjara Ajo Shikon Televizor Kur He kuras Hëja të shahidu televizion ëthëna ma hëja të kwi Hëja të shahidu televizion ëthëna ma hëja të kwi Ajo Dë gjën muzikën وبن ديتيرات ا ستيبيس هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها نوك شيكوي ازج كور سكام سيزيت لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره نو كوپتوي ازج كور مزيكا است كاج الارت لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه نو نوهاس كور يام مروف لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام نه مرني تاكسي كور بيه شي سناخذ سياره اجره ان هي امطرت سناخذ سياره اجره ان هي امطرت نه Do të udhëtojmë për rrethë botës nëse fitojme në gotari. Së nusafiru hawle l'alëm in nëhën rabihna fi ljanësib. Së nusafir hawle l'alëm in nëhën rabihna fi ljanësib. Ne do të fillojme të hamë nëse i zvjen shpejtë. سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل لتقرا libri dhe tekstet vizitoni www.book2.de